ألم نشرح لك صدرك لقد شرح الله لك صدرك فحبب إليك تلقي الوحي ووضعنا عنك وزرك وحططنا عنك الإثم الذي أنقض ظهرك الذي أتعبك حتى كاد أن يكسر ظهرك ورفعنا لك ذكرك وأعلينا لك ذكرك فقد أصبحت تذكر في الأذان وفي الإقامة وفي غيرهما فإن مع العسر يسرا فإن مع الشدة والضيق سهولة واتساعة إن مع العسر يسرا إن مع الشدة والضيق سهولة واتساعا إذا علمت ذلك فلا يهولنك اذى قومك ولا يصدنك عن الدعوة إلى الله فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت من أعمالك وانتهيت منها فاجتهد في عبادة ربك وإلى ربك فارغب واجعل رغبتك وقصدك إلى الله وحده